فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وتطل تكونوا شهداء على المنات لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعل القبلة التي كونت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من من يقلب على عقلين وإِن كانت كبيرة إِلا على الذين هدى الله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 وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْنَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ لِرَبِّهِنَّ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتِيتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد جاءك من العلم إنك إذا لمن الضالِ